وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مّكَانَ زَوْجِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُكُمُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا وَذِكْرَى لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ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 انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاه وامهاات نسائكم ورباؤكم اللاتي في حجوركم من نِسَاؤُكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَرَبَائِحُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ